بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وثول لا أنجاه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يتذكر فتنفعه الذكراء أما من استغنا فأنتلو تصدى وما عليك إلا يزكى وأم.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 من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدر ثم السبيل يسر ثم ماته فأقبره ثم إذا شانشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه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 115. <تصفيق> ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبر، 117. قترا، <ترهقها> قترة 118. أولئك هم الكفرة الفجرة